حسلی بربدی بالی ما بالی مش حس بالی مع النداد تجيني ليلي وفساعد الماء ندل يا مناس بسبب معان ودول تجيت في الساق الماعدل ويا مناس بسبب معان ودول ولدي عمري معندل مش هشغ البالي ثاني مع ديني بسعباً مع الظلم ويمناز بسبب دول مش هشغ البالي مع نبل. أو مش هضاي عمري مع نبل. مش هشغ البالي و جهت و جهت و جهت و جهت و جهت و جهت ومن زيك, ومن زيك لا, لا فواد أمي والزير ما بيأسر فيه كلام ونص أسرى بالي ثاني نوى على ح في المس في المس برسم في المس لوحتي مفرد في الغلط في مصلحتي وتلقاني برسم في مصلحتي خلي We going to be able not بكلام السور کتنبی بكلام السور کتنبی و احصولو عزیزم وقتنبی بالفادي وانت اللي سببها بالفادي فادي وعايز لك بعد مش غش غير بعد توهت توهت قبلك بالفادي توهت قبلك بالأل فادي وأنت اللي سببها البلوى فادي انت اللي سببها بالفادي وتوهت قبلك بالالف فاضي فاض وعايز لبال فاضي مش هش بالي قال ميعاد واطي واطي والعارف قبيله أضحك صفره وغشوش جبيلك واطي ولا عارف جبيلك أضحك صفره وغشني جبيلك ولا ضيع عمري جبالك مش هشغل بالي تاني معاني لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالam واطل واطل والعرف عرف جبيلا دق تع نشع نشع نشع الواطئ والعارف قبيلت التحكة محتارة وغشني قبيلت ولا ضيع قبيلة. عمري قبابة أسغل بالي قبيلة. تاني معا ما عارف قوله ولا قلب, قلب ما عادل أمر ولا, ولا, ولا ما قادم علشان بتاع ما قادم مش هشغي البار لو حتى لو حتى صحبة تواسل مش هشغل بالي تاني معاك كفاية اللي عملته خليتني اتوه و اصلي كفاية اللي عملته خليتني تواسللي ولو حتى صحبة تواصل لي وحلام لو تعرف تصلي مش هشغل بالي تاني معاك سببت لي الالم اتوه وصبره ولو حتى قربا تواصل لي ولو ابن لو تعرف توسي ومش در بالي تالي تالي بعام وش هشغل <تصفيق> ألقى معك في حلي وكلامك أصر لي في حلي ألقى معك في حلي وكلامك أصر, في حلي،, معك في, حلي، وكلامك أصر في حلي يا خيوح مصيفي حالي مشاهش الباب تاني كل مرة تحمل تازي وتعبين لو كدت المواجهة تعالا بيت كل مرة تحمل وتعبين لو كدت المواجهة تعبين كد ونحاول ندرس التعبين مشاهش الباب تاني معك. بالي ثاني كثير في طريق النوم معانا كثير في طلق في طريق النوم معانا وفيها اللي قعدوا ولا لا معانا يا لو في ضربك سمعنا مش هشغل بالي ثاني معاك بعقلي في سوق المحبه بديع عقوني مجداير بترسم بعقال في سوق المحبة أبيع قولي ولداير بترسم بعقال في سوق المحبة بعاقلي في سوق المحبة بعقلي, بعقلي والعناس بترسل بعقلي والعمل عقلا دي عقلي ومساس یجب کلام یجب مر ذهب ما يعرفش نشافها مر بها الوالي الاب الهين دي الكلام حتى لو مصاعب مر بي حتى لو مصاعب مر ما يعرفش نشافها مر بها وقول وبدو مر بها الوالي لينجيب كلاب مر بها حتى لو مصاب مر بها ما يعرفش نشابها من ربها قطلوا مصاعر مربها ما يعرفش نشابها من ربها وقلوب التخلط مربها يوالي الهان يجب كلام يجب I الكلمة زينة حر لا لا وتلجأ من يهمن حر لا الكلمة زينة حرة إله الكلمة, حر الكلمة زينة حر لا وتلجأ من يهمن حر لا حر إله الكلمة زينة حر لا وتلقاه ميهمال حر لله نصيحة تأخدها الحر لله الوال الهين تلقاه ميهمال حر لله والكلمة سنا حر لله الحر لله الوال الهين اللي يجيب كلام سموا داير العيلة في الرش، وما تعرفش جدته على فرش، سيسمو وصل العيلة في الرش، وما تعرفش جدته على فراش، حتى لو نايم على فراش الوالد هاي يجيب كلام. على فراش زي سم وصل العيل في الفرش وما تعرفش جده على فراش زي سم وصل الفرش على فراش, وصل فراش ما تعرفش جده على فراش حتى لو نايم على الفرش یگی كثير الدمشا في الطريق ماتها والحكاية بسيطة ماتها الحكاية بسيطة ماتها والمشا في الطريق ماتها على شرح تبقى في مداها انواع والسمع البطالة مثك مع, مع الناس ما صيب وامسك العصاية في الأول والنص سيب ليك حكيم امسك عصاية ما صيب والسيرة الوحشة مسايد على شك فيقي بش مصايد فالوال الهيد انا لا, لا لا لا, لا تها والحكايه بسيطه ماتوها وهو بقى جد. جد قلنا له خرج خرج خرج خرج خرج كلام اللسان اللسان بقى جد قلنا له خرج لسان او خرج كلام اللسان بقى جد وهو منه عجائب بقى تجد حتى لو خلف وبقى جد ولا الهي كلام قلنا يخرج يخرج كلام اللسان الفك جد جد بنال كلام اللسان الفك جد اهو منه عجائب بقى بجد حتى لو خرف وبقى جدا والد هاي وبيكلام لَمَزْتُ وَجْهِي رموها رَمَوْهَا عَلَيْ لَمَزْتُ وَجْهِي رَمَوْهَا عَلَيْ رزينه بدراعي يا بلواته انا ابي سيطرطهم و لوته، لواتهم وبلرعوا يا بلوتهم أناء بسيطرتهم وأبي بلوتهم علشان يضاروا بلوتهم لما جات عنديهم رموها علي يعني يعني يعني قال الحقيقة ما أمين يعني قال الحقيقة ما يومين الفاشل ما بياخذ مع مين يعني يعني قال انكار الحقيقه مع مين مع مين يعني انكار الحقيقه مع مين, مين الفاشل ما بياخذ مع مين يساله بسكم دايره مع مين لما جات اليوم يعني والفضيحه مع مين الفاشل ما بياخذ مع مين دائر مغامين دي لما جت عندي هم رموها علي سنب الحين ما فيها عابي رأيت منسوب فيها عابي والسلب منسونا في العاب لما جت رموها دي ضعبي لما جت عندي يلا عريض.